الوجه الأول يبدأ حالا هذا هو الشريط الثالث من ديوان النابغة الدبياني جمع محاشك كان يزيد بن سلام ابن أبي حارثة يمحش المحاش وهم خصيل بن مرة وبني نشبة ابن غيظ بن مرة على بني ربوع بن غيض بن مرة رفت النابغة ثم أخرجهم يزيد إلى بني عذر بن سعد وكلهم يقول إن النابغة وأهل بيته من قضاعة وكانت قضاعة تحولت إلى اليمن ثم من عذرة ثم من ضمة فقال يزيد يعير النابغة ويعرض به إني مرء من صلب قيس الماجد لا مدع حسبا ولا مستنكرا فقال النابغة ردا عليه جمع محاشك يا يزيد فإنني أعددت يربوعا لكم وتميما ولحقت بالنسب الذي عيرتني وتركت أصلك يا يزيد زميما عيرتني نسب الكرام وإنما فخر المفاخر أن يعد كريما حدبت علي بطون ضنة كلها إن ظالما فيهم وإن مظلوما لولا بن عوف بن بحثة أصبحت بالنعف أم بني أبيك عقيبة أبلغ بني ذبيان يبكي على بني عبس حين فارقوا بني ذبيان وانقطعوا إلى بني عامر أبلغ بني ذبيان ألا أخى لهم بعبس إذا حل الدماخ فأظلمه بجمع كلون الأعب الجون لونه ترى في نواحيه زهيرا وحذيما هم يريدون الموت عند لقائه إذا كان ورد الموت لابد أكرمه أمحمول على النعش الهمام وفد النابغة على النعمان بن المنذر إبان اشتداد مرضه ولما أراد الدخول منعه عصام ابن شهبرة الجرمي حاجب النعمان فقال يخاطب ألم أقسم عليك لتخبرني؟ أمحمول على النعش الهمام فإني لا ألام على دخول ولكن ما وراءك يا عصام فإن يهلك أبو قابوس يهلك ربيع الناس والشهر الحرام ونمسك بعده بذناب عيش أجب الظهر ليس له سنام أبوه قبله وأبو أبيه قال النابغة يمدح عمر بن وكان قد غز الشام بعد مقتل أبيه المنذر. أتاركة تدللها قطام وضنا بالتحية والكلام فإن كانت الدلال فلا تلجي وإن كان الوداع بالسلام فلو كانت غدات البين منت وقد رفعوا الخضور على الخيام صفحت بنظرة فرأيت منها تحيت الخدر واضعة القرام ترائبة يستضيء الحل فيها كجمر النار بذرب بالظلام كأن الشذرة والياقوت منها على جيداء فاترة البغام خلت بغزالها ودنا عليها أراك الجذع أسفل بالسلام تسف بريره وترود فيه إلى دبر النهار من البشام كأن مشعشعا من خمر بصرة نمته البخد مسدود الختام نمينا له من بيت راس إلى لقمان في سوق مقام إذا فضت خواتمه علىه يبيس القمحان من المدام على أنيابها بغريب مذن تقبله الجبات من الغمام فأضحت في مداهنا باردات بمنطلق الجنوب على الجهام تلد لطعمه وتخال فيه إذا نبحتها بعد المنام فدعها عنك إذ شطت نواها ولجت من بعادك في غرام ولكن ما أتاك عن ابن هند من الحزم المبين والتمام فداء ما تقل مني إلى أعلى الذؤابة للهمام ومغزاه قبائل غائضات على الضهيوت في لجب اللهام يقدم مع امرئ يدعو الهوين ويعمد للمهمات العظام أعين على العدو بكل طرف وسلحبة تجلل في السمام وأصمر مار يلتاح فيه سنان مثل نبراس النهام وأنبأه المنبئ أن حيا حلولا من حرام أو جزام وأن القوم نصرهم جميع فئام مجلبون إلى فئامه فأوردهن بطن الأتم شعثا يصن المشي كالحدأ التؤام على إسر الأدلة والبغاية وخفق الناجيات من الشآم فباتوا ساكنين وبات يسري يقربهم له ليل التمام فصبحهم بها صحباء صرفا كأن رؤوسهم ضيض نعام فذاق الموت من بركت عليه وبالناجين أظفار دوامي، وهن كأنهن نعاج رمل يسوين الذيول على الخدام يوصين الروات إذا ألموا بشعث مكرهين على الفطام وأبحى ساطعا بجبال حسم دقاق الترب مختزم القتام فهم الطالبون ليدركوه وما راموا بذلك من رامي إلى فعب المقادة ذي شريس نماه في فروع المجد نامي أبوه قبله وأبو أبيه بنوا مجد الحياة على إمامي فدوخت العراق فكل قصر يجلل خمدق منه وحامي وما تنفك محلولا عراها على متنادر الأكلاء طامي طلعوا عليك طلعوا عليك براية معروفة يوم الأنيس إذ لكيت قوم تدارك بالعكيرة رقدهم أولاد زردة إذ تركت زميمة لست بداخر لغد. ولفت بذاخر لغد طعاما حذار غد لكل غد طعام فمخضت المنون له بيوم أتى ولكل حاملة تمام غلام حسن وجهه وقال يمدح هذا غلام حسن وجهه مستقبل الخير سريع التمام للحارث الأكبر والحارث الأصغر والأعرج خير الأنام ثم لهند ولهند وقد أسرع الخيرات منه إمام خمسة آبائهم ما هم هم خير من يشرب صوب الغمام عاقبة الملامة للمليم يهجو يزيد بن عمرو بن الصعق ألا أبلغ لديك أبا حريث وعاقبة الملامة للمليم فكيف ترى معاقبتي وسعي بأذواب القسيمة والقسيم فنمت الليلة إذ أوقعت فيكم قبائل عامر وبني تميم وساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الحميم نفس عصام نفس عصام تفودت عصامه وعلمته الكر والإقدام وصيرته ملكا همامة حتى على وجاوز الأقوام حرف النون. لعمرك ما يخشيت على يزيد يهجو يزيد بن عمرو بن السعف الكلابي لعمرك ما خشيت على يزيد من الفخر المضل لما أتاني كأن التاج معصوبا عليه لأذواد أصدن بدي أباني فحسبك أن هاض بمحكمات يمر بها الروي على لساني فقبلك ما ستمت وقاذعوني فما نظر الكلام ولا شجاني يصد الشاعر الثنيان عني صدود البكر عن قرم هجاني أثرت الغي، ثم نزعت عنه كما حاد الأذب عن الضعاني فإن يقدر عليك أبو قبيس تمطى بك المعيشة في هواني وتخضب لحية غدرت وخانت بأحمر من نجيع الجوف آني وكنت أمينه لو لم تخنه ولكن لا أمانة لليمان فإن يقدر علي أبو قبيس فإن يقدر علي أبو قبيس تجدني عنده حسن المكان تجدني كنت خيرا منك غيبا وأنضى باللسان وبالسنان وأي الناس أغضر من شآم له صردان منطلق اللسان فإن الغدر قد علمت معد بناه في بني ذبيان باني وَإِنَّ الفَحْلَةَ تَنْزَعُ قَصِيَتَهُ فَيَصْبَحُ جَاثِرًا قَرْحَ الْعِجَانِ رَسِيتُ مَنَازِلًا بِعُرَيْتِنَاتٍ لَمَّا قَتَلَ بَنُو عَبْسٍ نَظْلَةَ الْأَسَدِيِّ وَقَتَلَتْ بَنُو أَسَدٍ مِنْهُمْ رَجُلَيْنِ أَرَادَ عَيْنَةُ عَوْنَ بَنِي وَأَنْ يُخْرِجَ بَنِي من حلف بني دبيان فقال النابغة غسيت منازلا بعريتنات فأعلى الجزع للحي المبني تعاورهن صرف الدهر حتى عفون وكل منهمر مرن وقفت بها القلوص على اكتئاب وذاك تفارط الشوك المعني أسائلها وقد سفح الدموع كأن مصيضهن غروب شني بكاء حمامة تدعو هديلا مفجعة على ثمن تغني ألكني يا عيين إليك قولا فأهديه إليك إليك عني قوافيك السلامي إذا استمرت فليس يرد مذهبها التظن بهن أدين من يبغي أذاتي مداينة المداين فليدني أتخذل ناصري وتعز عبسا أيربوع عبد غيظ للمعني كأنك من جمال بني أقيش يقعقع خلف رجليه بشني تكون معامة طورا وطورا هوية الريح تنسج كل فن تمنى بعادهم واستبق منهم فإنك سوف تترك والتمني لدى جرعاء ليس بها أليس وليس بها الدليل بانطمئني إذا حاولت في أسد فجورا فإني لست منك ولست مني فهم درعي التي استلأمت فيها إلى يوم النسار وهم جنن وهم ورد الجثار على تميم وهم أصحاب يوم عكاب إني شهدت لهم مواطن صادقات أتينهم بود الصدر مني وهم صاروا لحجر في خميس وكان يوم ذلك عند ظن، وهم زحف لغسان بزحف، رهيب الثرب أر عن مرجحني، بكل مجرب كالليث يسم على أو صال ذيال بفن، وضمر كالقداح مثومات عليها معصر أسباه جني. غدات فعاورته ثم بيض دفعنا إليه في الرهج المكن ولو أني أطعتك في أمور قرعت ندامة من ذاك ثني ألا زعمت بنو عبس وأعيار صوابرة عن حماتا لبين الكفر والبرة الدواني ألا زعمت بن عبس بأني ألا كذبوا كبير السن فاني؟ كذلك كان نوح لا يخون نأت بسعاد عن كنوى شطون فبانت والفؤاد بها رهين وحلت في بن القين بن جسر فقد نبغت لنا منهم شؤون تأوبني بعملة اللواتي منعنا النوم إذ هدأت عيون كأن الرحل شد به خذوف من الجونات هادية عنون من المتعرضات بعين نخل كأن بياض لبته سدين كقوس الماسخي أرن فيها من الشرعي مربوع متين إلى ابن محرق أعملت نفسي وراحلتي وقد هدأت العيون أتيتك عاريا خلقا ثيابي على خوف تظن بي الظنون فألفيت الأمانة لم تخنها كذلك كان نوح لا يخون حرف الياء فتن أخلاقه فتن تم فيه ما يسر صديقه على أن فيه ما يسيء المعادية فتن كملت أخلاقه غير أنه جواد فما يبقي على المال باقيا أبيات مفردة يجري بعضها مجرى المثل سألتني عن أناس هلكوا أكلت دهر عليهم وشرب بعار النواهق صلط الجبين يستن كالتيس في الحلبي متى تأته تعشوا إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقدي فأبحث بعدما فصلت بدار شطون لا تعاد ولا تعود حباء شقيق فوق أحجار قبره وما كان يحبى قبله قبر وافدي بالدر والياقوت زين محره ومفصل من لؤلؤ وزبرجد، جدي إذا تلقهم لا تلق للبيت عورة ولا الجار محروما ولا الأمر ضائع صبرا بغيض ابن ريث إنها رحم حبتم بها فأنا خدكم بجعجاع يا مانع الضيم أن يغشى سراتهم وحامل الإصر عنهم بعدما غرقوا إذا غضبت لم يشعر الحي أنها غضوب وإن نالت رضا لم تزهزقي وعريت من مال وخير جمعته كما عريت مما تمر المغازل الطاعن الطعنة يوم الوغى ينهل منها الاسل الناهل جزى ربه عني عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل ضللنا ببرقاء اللهيم تلفنا قبول النكاد من ظلالتها نمسي إذا أنا لم أنفع خليل بوده فإن عدوي لا يضرهم بغضي خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجمة ألم برسم الطلل الأقدم بجانب السكران فالأيهمي تعد الذئاب على من لا كلاب له وتتقي مربض المتنفر الحامي فلن أذكر النعمان إلا بصالح فإن له عندي يديا وأنعمى انتهى ديوان النابرة الدبياني وفيما تبقى من الشريف إليكم هذه المادة الإضافية من كتاب عصر الشهداء شعف نجيب الكيلاني أبو جهل وطأت أقدامنا سطح القمر وتحدى العلم سلطان القدر وهدير الآلة الصخاب قد عانق الآفاق في شتى الصور عالم لم يحلم العقل به مفعم بالعجب والآي الكبر وأفانين تراء التعجب